الحمد لله فاطر السماوات والأرض شاعر الملائكة رسلا مني أجنحة مثنى وثناثا واربا يزيد في الخلق ما يشارع إن الله على كل شيء منقدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يمسك فلا نرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العليم الكبير الذي شملت قدرتهم كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقالير الأمور وقدر مقالير الخلائق وآجالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إد له جل عن الشريك والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خريقته وخيرته من وأد الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به. الله سنل قصص بما أنزلنا إليكها الكرام. لنتوقف مع هذه الآية ومع التي قبلها إن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختارهم الله جل وعلا ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختاره لرسالته ثم يا ايها رفعه كان حالي مع الله? وكيف صار صفت الآن? هل أنا أترك A outra hora. وعنك يا اخي I'm sit on لنقبل على الله جل وعلا في <تصفيق> أيام المباركات يرفع الله جل وعلا فيها الدرجات ويأط في عنا فيها الذنوب والسيئات نتقرب فيها لرب الأرض والسماوات إنها أيام رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه لا وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد قال الله عز وجل قل امنوا به او لا تؤمنوا اي بالقران ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لصدقا يبكون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوع قال الامام القرطبي الله وخشيتهم وبكائهم عند سماع كلام رب العالمين جل وعلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اشد الناس خشيه وخشوعا وخوفا من الله عز وجل مع ما له من المقام المحمول ومن الحوض المندون Mama! We are the con wow, wow, wow. Okay. قالت امرأته امراه محمد اتيت بك لتنظر في حال الرجل فاذا بك تبكي معه. اخوتي الكرام ان الازار كثيرة جدا. ولكن المقام لا يتسع لذكر اذار سلف الصالح. كيف كان حالهم مع القرآن? كيف كان يا وجلاءه القران ولنستعد لشهر رمضان